ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ثم توليت من بعد ذلك فلولا الله عليكم ورحمته من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين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 بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا واننا ماشاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف ولا تسق الحرف مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون.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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا بما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 ثمّ تولّيتم إلا قليلاً منكم وأتوم عرضون ثمّ تولّيتم